وَمَا أتتم من شيء فمتع الحياة الدنيا وزينتها وما عدا الله خير وأبقا أ فلا تعقلون أَفَمَوْعَدَنَا هُوَ عَدَّ حَسَنًا فَهُوَ لَا قِيِّهِ فَهُوَ لَا قِيِّهِ كَمَمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا 30-ثم هو يوم القيامة من المحضرين 31-ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون 32-قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما قوينا تبرأنا إليك ما كانوا